أبي عيسى عليه سحاب الرحمه قال باب ما جاء في الوضوء من الريح وذكر في الباب ثلاثة احاديث سياقة واحدة لما لبعضها البعض من ارتباط فيما يتعلق بأصل حديث الباب وهو حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه والثلاثة الأحاديث في هذا الباب كلها عن أبي هريرة رضي الله عنه اول هذه الأحاديث قال حدثنا كتيبة وهناد يعني هناد بن السري قال حدثنا وكيع عن شعبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا وضوء إلا من صوت أو ريح قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وكما قلنا نظرا لأن حديث الباب لها ارتباط بعضها ببعض فينبغي أن نذكر نسقا واحدا حديث شعب عن سهيل ونتبعه بحديث جرير بن عبد الحميد الضبي أو عبد العزيز بن محمد الدروردي عند الترميز عبد العزيز بن محمد الدروردي عن سهيل لأن زي ما احنا هنشوف كده الحديثان حديث واحد يعني الحديثين حديث واحد إلا أن شعبة له في كلام وعبد العزيز بن محمد كالجمهور أو كالجماعة الذين رووا هذا الحديث عن سهيل بن أبي صالح لوحدهم له كلام تاني. كلهم له, إيه؟ له إيه؟ كلام تاني فأما قول شعبة هكذا مرفوعا لا وضوء إلا من صوت أوريح يبقى ده قول شعبة حديث عند شعبة بلفظ لا وضوء إلا من صوت أوريح لكن حديث عبد العزيز بن محمد وإحنا عارفين دايما أن الترمذي بيروي حديث الدروردي من طريق كتيبة يعني كأن الحديثين من كتيبة لكن طريق الدروردي محفوظ طبعا عند الترمذي من طريق مين؟ آه كتيبة بن سعيد يعني قال حدثنا كتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد يعني الدروردي عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن ابي هريره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم في المسجد فوجد ريحا بين أليتيه فلا يخرج حتى يسمع صوتا او يجد ريحا فلا يخرج حتى يسمع صوتا او يجد ريح. وكأن الخبر الثاني هو الأص يعني خبر الدروردي هو القص اذا شك احدنا في وضوءه او اذا كان في المسجد فوجد ريحا بين اليتيه او شك في خروج الريح فلا يخرج حتى يسمع صوتا او يجد ريح. فلا يخرج حتى يسمع صوتا او يجد ريحا هكذا حديث الدروردي قال وفي الباب عن عبد الله بن زيد وعلي بن طلق وعائشة وابن عباس وابن مسعود وابن سعيد يعني في الشك في وجود الريح او الشك في الوضوء يعني اما يكون في الشك في وجود الريح او الشك في ما يطرأ على على الوضوء ما يطرأ على الوضوء والحديث اولا حديث شعبة هذا الذي قال عنه الترمزي هذا حديث حسن صحيح ربما من جهة الاصل يعني ربما من جهة الاصل لان احنا كما نقول الترمزي لا يشرب الحسن بالصحة حتى يكون الحديث بهذا الإثناء منفردا بنفسه مستغن مستغن في إثبات صحته عن الوجوه التي وردت لأن لا يقول حسن حتى يكون الحديث إيه ورد من إيه من غير وجه النح ورد من غير إيه الترمذي لا يطلق على حديث حسن حتى يكون الحديث إيه قد ورد من غير وجه النح تعدد الطرق يعني الترمذي لا ي... لا يذكر في حديث قوله حسن حتى يكون الحديث حتى يكون الحديث إيه قد ورد من غير وجه النحو من غير وجه إيه نحو يبقى عنا بالحسن تعدد الطرق مش عنا بالحسن عند آل الاصطلاح معناش بالحسن إيه؟ عند آل الاصطلاح وإن كان عنا بعض هذا المعنى عند آل الاصطلاح آآ آآ بقوله يعني ولا يكون في طريق من طرقه متهم بكذب ولا سيء الحفظ ولا يكون الحديث شاذ ولا معل يبقى كده من جهة الاتفاق مع اهل الاصلاح لكن الجهة التي يمكن ان يطلق عليها الحديث حسن سواء مطلقا او مقرونا بغيره يعني اما حسن مطلق يا حسن غريب يا حسن صحيح يا حسن صحيح غريب يا حسن غريب صحيح اه اه من جهة اللفظ نفسه حسن ينبغي أن يكون الحديث ايه, ها حديث إيه؟ ها تعددت طرقه تعددت ايه طرقه أو تعددت مخاربه أو تعددت وجوه ها تعددت ايه وجوه آه ولا يقول صحيح حتى يكون صحيحا وإن لم نعلم الطرق التي تعددت منها منها تعددت منها الإيه الخبر يعني نقدر نقول هذا الاسناد قائم بذاته صحيح وإن كان الخبر ايه أسانيد ايه عرفنا ان له أسانيد تانية من قوله حسن وعرفنا انه صحيح من قوله ايه صحيح واضح لله ايه يعني ان قوله هذا حديث حسن صحيح من جهة الاصل لان الاصل ان الخبر وارد هكذا وارد هكذا لكن مش بلفظ حديث شعبي وإلا وإلا فقد ذكروا هذا اللفظ في هذا الحديث لشعبة من جملة أوهامه من جملة إيه أوهام شعبة من جملة أوهام شعبة وأنه قد وهم واخطا فاختصر هذا المد اختصر اختصر هذا المد وشعبة من من يكسر الاختصار يعني شعبة من بين أئمة الأسر وحفاظه يكسر الاختصار يكسر الايه الاختصار يكثر اختصار الخبر ولربما يرويه في بعض المواضع مستقصى ولكن الاغلب يرويه ايه ها يرويه ها مختص يرويه مختص ها يعني مثلا ممكن تقف على طريق لشعبه في رواية خبر مستقص تمام ويكون يمكن مش من مشاهير من مش مشاهير الروا عنه مش من مشاهير روا عنه وبينما المشاهير يرووه لكسرت سمعهم لشعبه، عنده مختصر يبقى يكسر ايه لشعبة يكسر الاختصار فربما اوقعه اختصار الخبر في الوهم او الخطأ ومخالفة الثقات ايه فين المخالفة الترمزي اراد ان يشير الى هذه المخالفة فاتبع رواية شعبة رواية مين الدروردي اتبع رواية شعبة رواية الايه الدروردي فتجد في رواية الدروردي اذا كان احدكم في المسجد فوجد ريحا بين اليتين فوجد ريحا بين اليتين فلا يخرج حتى يسمع صوتا او يجد ريحا فرق كبير بين الحصر والقصر في روايه شعبه لا وضوء الا لا وضوء إلا من كذا لا وضوء إلا من كذا وبين قوله فلا يخرج حتى يسمع صوتا او يجد ريحا ها. ففي حديث عبد العزيز بن محمد الدروردي تناول الخبر بعض ما به بعض ما به ينتقد الوضوء بعض ما به ينتقد الوضوء, به ينتقد الوضوء. واما حديث شعبة فكأنه حصل وقصر قضية نقد الوضوء على ايه الريح والايه والصوت ومنها هنا اوقع اختصار الشعبة للخبر وهما عند عالم من الناس اعتقدوا انه لا وضوء الا لا وضوء الا من الاثنين دول لا وضوء الا من هزين الاثنين آه لذلك آه ذكره ابن ابي حاتم في العلل الجزء الاول صفحة 47 برقم 107 قال سمعت ابي وذكر حديث شعبة عن سهيل ابن ابي صالح عن ابيه عن ابي غريرة ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا وضوء الا من صوت او ريح قال ابي هذا وه هذا هدو ايه وه اهو قول مين ده قول ابو حاتم الرازي ابن أبي حاتم بيقول سمعت ابي يعني ابي حاتم الرازي وقد ذكر حديث شعب عن سهيل عن أبي عن ابي صالح مرفوعا لا وضوء الا من صوت او ريح قال ابي هدوه اختصر شعبه متن هذا الحديث فقال لا وضوء الا فقال ايه لا وضوء الا يعني لا وضوء الا من صوت او ايه ورواه اصحاب سهيل عن سهيل عن ابي عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اذا كان احدكم في الصلاة في المسجد في الصلاة لكن المقصود ما حكم من طرأ عليه شيء على وضوء من طرأ على وضوء شيء على وضوء ايه شيء ما ألهاش النبي مطلقا يعني ما ألهاش النبي من حيث لا ذكر لحكاية ولا لقضية ولا لسؤال يعني في حديث شعبه كأن القول ايه مطلق لا وضوء الا بكذا وكأن حديث سائر أثبات أصحاب سهيل عنه ها يقول أن كأن النبي سئل عن شيء أو كأنه تذكر حكما مما ينتقد به الوضوء فذكر بعض أحواله بعض أحواله بعض خد بالك بعض ليه عشان نخرج من صيغة الحصر والقصر الموجودة فين في رواية من شعبه لا إله إلا الله إيه لا إله إلا الله دي ها معناه إيه لا إله إلا الله حصر كل المعبودات الحقه إلا يبقى حصر قص. لما نيجي نقول لا وضوء أفهم ذلك أو أوقع وهم عالم من الناس أنه لا وضوء إلا من الاثنين دول بس ولم يكن هذا قصد النبي في الخبر إنما كأن النبي ناقش حالة من حالات ما ينتقد به الوضوء فقال بعضنا يكون في المسجد فيعتقد أنه سمع صوت ها فلا يخرج حتى يسمع صوت أوه أو يا أو وهذا في اليقين، وهذا في الشك بعد الإيه، هذا في الشك بعد الإيه، بعد اليقين، وليس في مطلق نواقض الوضوء، كما حكى شعبة، يبقى كأن حديث شعبة ها مطلق نواقض الوضوء، وبالتالي لو كان في مطلق نواقض الوضوء، فكأنما حاصر ناقض الوضوء ايه في الاتنين دول. لكن حكاية إذا كان أحدنا في المسجد إذا كان أحدنا في الصلاة فشك وجد شيء فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ها ريحا قال ورواه سائر أصحاب سهيل عنه عن أبي, عن أبي آه هريرة آه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد ريحا فوجد اريحا من نفسه فلا يخرجن حتى يسمع صوتا او يجد اريحا فرق كبير بين لفظ الجماعه ولفظ ولفظ, إيه؟ ولفظ شعب لذلك وهموا شعبه وهموا ايه شعب يبقى ده من جمله اوهام شعب الجبل شعب الايه ها شعبه قوي يعني مش كنا بيقولوا كده حدثنا الضخم عن الضخامي شعبة ابو ايه باستامي ابو باستامي مش كده ولا ايه يا ضخم لكن يهم يهم هذا قل لأحد ايه لو ايه ايه لو إيه؟ لازم قل لأحد ايه لو ايه اخطأ فهذه احد اخطأ ايه شعبة حيث اتى الى لفظ الخبر فاختصر فاوهم هذا الاختصار هذا المعنى الذي قاله شعبة لا وضوء إليه. لو ضوء إيه لو ضوء إلا من صوت أو إيه أوريح والخبر هكذا بردك عشان نكون في الصورة بعض أصحاب الصحاح يخرجون, يخرجون الخبر لا على احتمال أنه صحيح في ذات إنما لبيان شيء فيه كما فعل ابن خزين كما فعل إيه أبو بكر ابن, إيه؟ أبو بكر ابن خزين فالخبر يعني من حديث شعبة أبو داود الطيالسي برقم 203. وأبو بكر بن أبي شيبة الجزء الثاني 318 والترمذي كما هنا من طريق هنده مين هنده هند من طريق وكيع برواية هنده كتاب وكيع يعني الطيالسي حيريد نفسه عن مين عن شعبة الطيالسي عن شعبة الترمذي أبو بكر بن أبي شيبة عن مين وكيع ابو بكر بن ابي شيبة عن وكيع ابن ماجه من طريق ابي بكر بن ابي سيبة يبقى عن مين عن وكيع يعني مدم ابو بكر بن ابي سيبة عن وكيع ومن طريق ابو بكر بن ابي سيبة ابو آه عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه يبقى عن مين عن وكيع آه آه ابن ماجه برقم خمسمية خمسة وثمانية ابن خزيمة من طريق غندر يعني حيروي عن محمد ابن بشار ومحمد ابن المسن عن مين ها. عن غندر غندر محمد ابن جعفر ها. ابو بكر ابن خزيمة برقم سبع وعشرين ابو بكر البيرقي الجزء الاول مية وسبعتاشر ابن الجارود الحديث الثاني جميعا جميعا يعني من طرق عن ايه عن شعبة عن سهيل بهذا اللفظ لفظ ايه لا وضوء الا ها لا وضوء الا من صوت او ايه او ريح وهذا الاختصار من جهة شعبة قد علمت انه احال الحديث عن مقصوده ومعناه احاله عن مقصوده ومعناه وقد رأيت أنه قد رواك هؤلاء الجماعة ورأسهم عبد العزيز بن محمد الدروردي فرواية الدروردي هكذا إذا كان أحدكم في المسجد إذا كان أحدكم في المسجد فواجد ريحا بين أليتين فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا هكذا من طريق الدروردي وحديث الدروردي كما أخرجه الترمزي اخرجه ابو بكر ابن خزيمة عقب رواية شعبة يبقى نفس طريقة مين؟, ترميز مين؟ نفس طريقة الترمذي يعني كأن صنيع الترمذي وصنيع ابو بكر ابن خزيمة بيوحي امرا ما ان شعبة لو رواه هكذا مختصرة فقد استوفى سياقته مين؟ ها عبد العزيز ابن محمد الدروردي فدي علة ذكر حديث الدروردي عقب حديث ايه؟ شعبة يعني التلميذ يساقل اول حديث ايه شعبة يبقى ساق رواية المختصرة لشعبة ثم عقب على الرواية المختصرة برواية مين المستقصاء ومع الاستقصاء بان مقصود النبي من الخبر يعني مع الاستقصاء بان ايه بان مقصود النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ذكر الخبر وانه قد ورد مورد, مورد. بيان بعض بيان بعض لا ايه لا كله واما حديث شعبه فقد عمل ايه حصل. حصل. ها واضح يعني حديث عبد العزيز بيان بعض بعض ها بعض نواقض الوضوء بعض نواقض الوضوء واضح ولا ايه ها واما شعبه فكانه قد ايه اقتصر بنواقض الوضوء على الايه على الشيئين الصوت او الايه او الريح طبعاً والإجماع منعقد قبل ورود الخبر. الإجماع إيه منعقد على أن لا تنحصر نواقض الوضوء في إيه هاه؟ وهذا إجماع لماذا هاه؟ لماذا؟ وإن وقع الاختلاف في بعض نواقض الوضوء وإن وقع الاختلاف في بعض نوا نواقض الوضوء، لكن الإجماع منعقد على أن نواقض الوضوء ليست هاتين إيه فقط ليست إيه هاتين فقط. فهم؟ فكأنما الخبر إذا كان أحدكم في الصلاة إذا كان أحدكم فين ها في المسجد فوجد شيئا فوجد شيئا فلا ينصرف فلا يخرج فلا يخرج حتى يجد صوتا أو إيه أو يسمع حتى يسمع صوتا أو يجد وضح إليه ها هكذا كما قلنا عبد العزيز بن محمد الدراوذي ومن طريقه التنزيه برقم خمسة وسبعين وابن خزيمه 24 هكذا بلفظ اذا كان احدكم في المسجد جرير بن عبد الحميد الضبي ومن طريقه مسلم ومن طريق جرير ايه ها ها جرير بن عبد الحميد ويروي عن جرير ايضا كتيبه يعني كما روى كتيبه الخبر عن وكيع عن شعبه روى كتيبه الخبر ايضا عن مين عن جرير وعن مين كمان الدراردي ها الدراردي فانت سمعت رواية كتابة عن الدرار عند مين؟ عند الترميذ كذلك كتابة عن مين؟ عن جرير بن عبد الحميد الايه؟ الضبي ورواية كتابة عن جرير عند, عند مسلم عند مسلم يعني من طريق جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله إذا وجد أحدكم في بطنك إذا كان أحدكم في المسجد فوجد شيئا إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد شيئا اذا وجد احدكم في بطنه يعني لعلها اختلافات ميسوره الا اختلاف شعبه ليس بالميسور يعني كلها اختلافات ميسوره اذا كان احدكم في المسجد اذا كان احدكم في الصلاه اذا وجد احدكم في بطنه كلها اختلافات ميسورة ميسوره ولا ربما دارت مدارا واحدا الا ان حديث شعبه إيه اختلافه إيه بين اختلاف بين لا يتنزل منزله الاختلاف في قولنا إذا كان أحدكم في المسجد إذا كان أحدكم في الصلاة إذا وجد أحدكم في بطنه هذه ميسور وهذا مما يدل على أنهم تناولوه بالمعدة فكان بعضهم مقبولا تناوله وبعضهم مردودا عليه هذا التناول يبقى من المعنى ما يقبل من الرواية, من من الرواية بالمعنى ما يقبل ومنها ملاقيه. ما لا إذا كان المعنى محيلا لمقصود الخبر ومعناه يبقى لو أحال المعنى لو كانت الرواية لو كانت الرواية بالمعنى أحالت الخبر عن مقصوده وحكمه كانت هذه الرواية حينئذ غير جائزه يبقى ما يجوز روايته بالمعنى هو ما لا يحيله الرواية أو وجه الرواية عن مقصوده ايه وحكمه فإن حالت عن المقصود والحكم ايه ها أشاروا اليها بالشذوذ أشاروا اليها بالايه يبقى الرواية دي رواية سبز، رواية رواية إيه، وإن رواها الجبل، وإن رواها الجبل، وقمة الجبل كمان، ها، يعني لو رواها شعب، ولو رواها شعب، ولو رام، ولو رام ملك، ولو رواها إيه ملك، يبقى أحياناً الرواية بالمعنى بتحيل إيه، ها، بتحيله عن معنى ومقصود، معناه ومقصود، إذا وجد أحدكم في بطنه، يبقى رواية جرير إيه، إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد أريح. يبقى دي إيه جريمة حماد بن سلمة. الثالث من حماد ومن طريقه أبو داود يعني عفان أبو داود حيروه عن مين عن عفان من أثبت الناس في حماد آه آه آه, عفاة عفاة آه أبو داود يعني من طريق حماد بن سلمة والدارمي 721 أبو داجود برقم 177 برقم 721 من طريق حماد يعني عن إسرائيل عن آه عن آه سهيل, آه سهيل عن أبيه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال اذا كان احدكم في الصلاه فوجد حركه اي مع الفاظ تناولت الخبر بالايه بالمعنى. لكن مش محيله مش ايه من مش محيلة. وجد شيئا في بطنه وجد حركه في بطن وجد شيء في بطنه وجد حركة فيه وكم في المسجد ما المعروف المعلوم انه مش المسجد اللي هيوجد فيه إنما شيء موجود في الموجود في المسجد يبقى بطنه بس كده وإيه فوجد حركة فوجد ها إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد حركة أو أح فوجد حركة آه في بطني فأشكل عليه أحدث أملاه أحدث أم لا فلا ينصرف لا يخرجنا لا ينصرف لا حتى يسمع صوتا او يجد أريح. حماد خالد الواسطي ومن طريقه ابن خزيم ومن طريق خالد يعني خالد بن عبد الله الايه الواسطي عن ابي هريره بنحو روايه جرير فوجد في بطن وجد في بطنه هكذا كما ترى كل حديث سهيل بن أبي صالح كل حديث سهيل بن أبي صالح أثبات أصحابه ها عبد العزيز جرير حماد خالد ها خالد ها جميعا جميعا يرونه عن سهيل فيقول حكاية عن أمر حكاية عن أمر كم في المسجد وجد في بطنه وجد حركة وجد شيء ظن أحدث أو لم يحدث فلا ينصرف حتى فلا ينصرف قوله فلا ينصرف فلا ينصرف وهذا الأصح في رواية الخبر ودليله أن عبد الله بن زيد المازني عبد الله بن زيد الأه أن عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه روى الخبر بنحو رواية الجماعة يعني رواية عبد الله بن زيد عبد الله بن زيد المازني لهذا الخبر ها لهذا الخبر بنحو رواية الإيه؟ بنحو رواية الجماعة فقد اخرج الحميد الحميد برقم 413 واحمد الجزء الرابع صفحة 40 والبخاري ومسلم البخاري تبعا للنسخة اللي عندنا السندي الجزء الاول و ومسلم والجزء الثاني أربعة ومسلم الجزء الرابع تسعة واربعين وأبو داجود مية ستة وسبعين والنسائل المكتبى الجزء الأول تسعة, تسعة وتسعين وابن ماجة خمسمية وتلات عشر وابن الجارود تلاتة يعني عقب حديث ايه عقب حديث سهيل من طريق شعب سهيل ايه من طريق شعب وابن خزيمة خمسة وعشرين جميعا من طريق الزور. أنا عب عباد ابن تيميم. عباد ابن عن عمه هي عبد الله ابن ها. عبد الله ابن زيد ابن المازني. آه. عباد ابن تميم عباد ابن تميم المدني. ها. عن مين وبعضهم يقرنوه بسعيد بن موسى. يعني الزور عن إيه ها ها. عن عباده إيه ها. عباد ابن تميم وسعيد بن موسى. عن عبد الله ابن زيد ابن المازني قال ااا شكي إلى النبي. شكية يبقى كأن الخبر نزل منزلة جواب على سؤال لا ينصرف احدكم كأن شكوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشيء يجدونه في الصلاة الشيء يجدوه في الصلاة فقال فلا ينصرف حتى يسمع صوتا آه يبقى شكية إليه الشيء يوجد في الصلاة الشيء يوجد في الصلاة يكون أحدنا في صلاته وكأن السائل ايه كما في رواية البخاري قال يكون أحدنا في الصلاة، ها، فيجد الشيء، فيجد الإيه الشيء. قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد، ها، يجد رياح. وضح ليه؟ يبقى لذلك في خبر عبد الله بن زيد أصل القصة أن الخبر نزل منزلة الإيه الجواب على إيه. وأما حديث الشعبة فكأنما ورد الخبر مطلقا من غير أن يكون قد ورده، ها، سؤال سابق، فنزل خبر النبي جوابا على هذا السؤال. كده ولا ايه؟ لكن حديث الله بن زيد وكذا رواية الجماعة عن سهيد مما تنبئ ان الخبر نزل منزلة ايه الجواب عن سؤال ورد مفاد السؤال ان احدنا يكون في الصلاة فيجد الشيء في بطني فلا يدري احدث ام لم يحدث قال فلا يخرجن حتى يسمع صوتا او يجد ها ريح واضح ها ها كما بين حديث الله بن زيد يعني المازني رضي الله عنه قال فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا وعليه حديث ابي هريره من طريق اصح اثانيد ابي هريره يعني معمر عن همام عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يقبل لا إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدتها حتى يطوض. والحدث قالوا ما الحدث يا أبا غريرة؟ ما الحدث يا أبا غريرة؟ قال درات ها, ها الدرات وهو صوت ها أو فساء وهو الإيه الريح. الدرات أو الإيه أو الفساء كما في رواية البخاري في أول كتاب الطهارة حتى ها. قال وما الحدث يا ابا غريرة فصر ابو غرير وكأن ابو غريرة فسره على ما ورد من ايه ها من اصل الخبر تذكرا لما رواه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انهم شكوا اليه ما يجد احدهم في صلاته فقال فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا ففي رواية البخاري لهذا الخبر يعني عند الترمذي كذا من طريق معمر عبد الرزاق ها عبد الرزاق ها حديث اسحاق بن نصر اسحاق بن نصر المروزي عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن ابي هريرة قال ان الله لا يقبل صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضل قالوا وما الحدث يا ابو هريرة عند البخاري قالوا ايه اه وما قال درات اللي هو الايه الصوت او فساء وهو الايه الريح اه وهو أريه كأنه يقول حتى يسمع صوتا أو يجد أريه أه ولنا أه يعني حديث الباب أو ما تكون لكن معمر وحديث معمر الأخير هكذا أخرجه الشيخان في صحيحيهما وأحمد في نسخة أحمد في نسخة معمر أحمد يعني في المسند في نسخة معمر وننتهي عند هذا القدر إن شاء الله. من احاديث البدء